44, 44, 44. ไปเที่ยวกลางคืน الخروج مساء. ที่นี่มีดิสโกเทกไหม هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ تي ن ي ميناي كلب ماي؟ هل يوجد هنا نادي ل ي ل ي هل يوجد هنا نادي ليلى؟ تي ن ي م ي ن ا ب ماي؟ هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ เยนีที่โรงละครมีอะไร ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم เยนีที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร ماذا يوجد في السينما مساء اليوم ماذا يوجد في السينما مساء اليوم เยนีที่โทรทัศน์มีอะไรดู ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ي م ง有 ب ع ت دو ركال لة اك مي كا هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ يع مي ب ع ت دو نانغ لة اك مي كا هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ ي ัง بادو فوتبال لة اك مي كا هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ دي ش ن ت ن غ كان ن ن ك ا لانغ أريد أن أجلس تماماً في الخلف. أريد أن أجلس تماماً في الخلف. ديشان ت ا ن ن أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. <تصفيق> أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. ديشان ت ا ن ن ن أريد أن أجلس تماماً. في الأمام. ر ي د أن أجلس تماماً في الأمام. كن تشوي ي ل بماذا يمكن أن تنصحني. بماذا يمكن ن تنصحني. กร ا ي متى ي ب د العرض. متى يبدأ العرض. คุณช่วยซื้อบัตรให้ดิฉันได้ไหม هل يمكنك ت د ب ت ت ي ر تذكرتي؟ هل يمكنك ت د ب ت ر ي ر ت ذ ك ر ل ي แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا? هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا? แถวนี ي ي ้มีสนามเทนนิสไหม هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ م س ا ي هل يوجد م ب ح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد م س مسقوف ق ي ب من هنا؟